بوك تو چتر دسمت سشي ديسكوتيكا في صالة الديسكو في صالة الديسكو بايشي فيتا يربريفا هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان Vai es drīkstu apsēsties jums blakus. Hel tasmuh li an ajlis bi jawarik? Hel tasmuh li an ajlis Bikulli surūr. Bikulli surūr. يومس كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى مدى قليلاً. قليلا لكن الفرقه تعزف جيدا جدا لكن الفرقة تعزف جيد جدا أسدج هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ شئر بالريز لا هذه هي المرة الأولى لا هذه هي المرة الأولى؟ است لم اكن هنا من قبل ابدا لم هنا من قبل ابدا هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص ربوت فلاك ممكن لاحقا ممكن لاحقا Es neprotu tik labi dejot. La astatiju an arqas jayidan. La astatiju an arqas jayidan. Tas ir لا لبك كاد تز لا في المرة القادمة؟ لا الأفضل في مرة أخرى وسكاد جعدات هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد؟ يا سووج نعم اننتظر صديقي؟ نعم انتظر صديقي تريه شناك ها هو ياتي هناك بالخلف هو ياتي هناك بالخلف